بس اخوان لبينا اخوان اخوان و اولادي و يا فخار منهم يختار يختار بس اخوان لبينا اخوان اخوان دوران الميداني دور بياني الحق و بياني الباطل بياني الظلمة و النور وحشيا نعلن هاي الثورة ضدي الباطل ضدي الجور والزعد كل اهل وانسار تريديه يا الما لو ما الهم ثور كله استافى بيه احتفات واستلدت بليل لا يشفا مهجت حدك حيار يا فاركس منهم يختار صاحي المظلوم أنا الأول أدخل شوحي الاستعداد لو ضحيت بروح ودمي تقدم بعد الأولاد من بعد الأولاد إخواني واصعي الدربيل استعشهاد والأنصار آخر من يبرز ويقاوم جيش ابن إزياد صاح وكيلهم صرخاتي الهم رددها لسان الأحرار صف ويوتي وانت تعريف يا فارس منهم تختار ومس إخوان لبي الله تي صديح احنا الصفوة البايعناك عفنا دياري والمالي ودنيا جيانا بالحفظ شوق وياك كل ما تطلب قلنا بأمرك بس هاي المطلب خلفناك يا حسين ما نغبل تتقعد انت قبليت معايا ضهيت معاك صور وصاره جدران ظاره نظرك مذهول وقلبي محتار يتعب من ويا سيد الهرم يا فارس مين همي غطا نظرت حاير ضليت اتامل صفوه كلها اعزاز علي يقدم عابس لو جون اول لو اي ابن القاب اي ضحي لو يعرف السلام لو شوذب للموت وبيد اي ودي اي لو قائدهم ظنوات للحار بيسالم وانطي يصد العابث نظرت يا قيس ولبني لقاني يدرا نظاب العابره وحاير فيك يا فارس منهم ixtar ixtar ixtar zafar labbina quvva quvva جمان اصارع بدك 50 هواك عتير باي وحشاني شقد عن صار ثلت بضعي من في لا كان لنخلص انصار وشاغد بس الا ابدان صب يد مولع حني يضل مولع ينظر للشعر والابراح المن أكثر يحزن يا فارس منهم يختار توزعوا كل صند ييد بمصر ماتوا أحرار وأكرايا هاشم ساحا إن الجول درغام يحفيز درغام العباس وعبد الله وجعفر وعثمان وعور وجسام والأكبر بالغير سلاح ومكلفه الى روح حسم صيام تريد يتحارب صفوه ترالي برجنت فتيه عين الكراب حاله تحير ظليفا كثير يا فارس Quan من ho je اول فارس عقبان صار الاكبار شارق يمنا ضحب اغلى ناس القلب ابناي ان يا جروحه سيل الدمع تفي جسمنا ذاب بالحسره وبقلبي الوالي ما ثواه دمع حزانه عيوني الهم تشتعدا نار قلبة أثار عقبي الأكبر يا فارش من قمي ختار الشاعر جابر الكاظمي